وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هل باسي جوازمك يشتنا لا فرصد يكلونه لو طبعي عبد الجليل وأما ما يجزم فعلين أو جازماني كدو فعل جزمك فهو إحدى عشرة أداة إحدى عشرة أداة نيوت إحدى, إحدى عشرة اسم أو إحدى عشرة فعل أو إحدى عشرة حرف أدوات لبروا هم فهو إحدى عشرة أداة بلق أداة مثلا فهو إحدى عشرة أداة لبروة هندي كي اسمه وهندي كشيء حرف زولي نيشي اسم به حرف الشتاهية وهي إن خير بيها وهي إن نحو إيش يذهبكم يا كم أداة لو أداة عني هنا حرفة إن يش يذهبكم إن حرفي شرطه يش فعلي شرطة طبعا تركيبي شرطي أوياء أداة شرطي تهاية فعلي شرطي تهاية جواب وجزاء شرطي تهاية فعل الشرط لنا حرف الشرط هنا يا الشرط هنا يشاء فعل الشرط ملزوم وعلامه جزمه السكون فعل كلنا وفعل كي يمستثيره يعني ان يشاء هو يذهبكم يذهبكم جواب الشرط واين نحو اينما تكونوا يدرككم الموت اينما اين اخويا بهن ها ما كذأ إذا أينه أداة الشرط كيا أينه أين كاتك إعرابي كينالين <تصفيق> لبروي اسمه اسم الشرط جازم باشا مبني على الفتح في محل نصب الظرف لذا يك فرق فرقك كأوي أقل حرف بوخي محليني الإعراب وكم ان يش يذهبكم متد حرف محل داناني والله متد اسم الشرط أبين محالي خويشي بلوزي تولى جملك أين أين مبني على الفتح ما ماكزا إذا تكون فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة فعلي أفعال الخمسة وهو وكية معلومة أبو تكون فعل الشرط يدرك بجزم فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون يدرككم الموت الموت فعل كافك يدرككم كافي دوم مبني في محل نصب مفعول به مما كعلامة جمعة وأي وأي أي شيكك جزم نحو أي ما تدعو فله الاسماء الحسنى ايا ايا ما تدعو تدعو ايا ايا اسم شرط جازم اسم شرط جازم مفعول به منصوب مفعول به متقدم تدعو ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى جابي شرط جمليك اسمي الاسماء الحسنى له فعل شرطك تدعون يا تدعون ايا ما تدعون يعني انتم ايا ما تدعون واو كفع لكيتي كابو الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون اين مفعول به فعلك كتدعوني تقدم قوي استهوي الشر... اسمي شرطه جازمه محلشي لجملك مفعول به متقدمه فله الاسماء الحسنى هر جاب شرطه اقر جمله اسمي بيت جمله اسمي بيت يان فعلك جامد بيت ين فعلك امر بيت ين ين ما مجموعيش من هيك لا اخذ اما بحثي خنين او خوينات وانا ببيت فعل الشرط جواب الشرط نتشارين فعيك الرابطه ين اذا فجائيه بخين السري بو أوي جاب يعني او بتواند جواب شرطك ربط كانت شيوه كاتفعل كانت افعل الشرطك يعني اوفعيك جواب الشرط ابس يتب فعل الشطوفي فائي الرابطه اسم فاء فاء له الأسماء الحسنى جار ومجرور بش متعلقان بخبر محذوف الأسماء الحسنى مبتدع تأخر الحسنى الصفية اجى جملة اسمي الأسماء الحسنى له يعني اصل جمله كهايه جمله اسميه في محل جزم جواب الشرط فاكا بزر الله اه دوية ويكا اعراض بكي كابوت جملي اسمي اخوي مجزمني بالله من لشوني جواب الشرط ادانشتون الشوني كان مجزمة ومن نحو من يعمل سوء سوءا يجزى به من يعمل سوءا يجزى به تماشا من اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدا يعمل فعل الشرط مجزوم علامه جزمه السكون علامة جزمه السكون سوءا مفعول به يجزه يجزى به جواب الشرط جواب الشرط مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العلة يجزى به جار مجرور وما ما يشيك اسم الشرط يشيك لأدوات جزم وما في نحوي جار ومجرور متعلقان بخبر مهذوف له يعني مستقر له مستقر له ثابت له الأسماء الحسنة وما في نحوي وما تفعل من خير يعلمه الله ما اسم شرط جازم مبني في محل نصب مفعول به متقدم تفعل فعل الشرط مجزوم وعلى مجزمه حذف النون وهو كفاعل من خير وما تفعل من خير من حلف جرزائت خير اسم مجرور اسم مجرور تفسيري شين تفسيري مان وما تفعل من خير من خير يعني سأمنا لقل خيرنا جار مجرور في الظاهر أما منك لبري حارف جرزائد أقل منك لها بين كلام نقل قرآن أو كذا اللين وما تفعل خيرا وما تفعلوا خيرون خيرون ابيت التفسير ما الذي تقدم او ما يكفيش تفعلوا ما بس هذا شيء خيرون يعني وخيرون تفعلون وخيرون تفعلون او اغتقديركي اما في تفسير تفسير تونكا تنازلين ماكاشي وما تفعلوا شيء من خير وما تفعلوا خيرون يعني بوكو شيء بكو وإذا السماء شقت بكو نمناك وإذا السماء شقت إسأ وإذا السماء سماء شيء فعل فاعل لفعل محذوف يعني وإذا انشقت السماء بس شي تفصيلك انشقت الذي ذكر في الكلام يعني تفسيريه يا إسأ وإذا انشقت السماء انشقت خناش بلا كلام آه بالام ان شققتي كدويس ماعاتها يفسر المحذوف اسما وما تفعلوا من خير ضروري تفسيره انما بس لكن ضروري مذكور ومحذوف قالوا شيء مذكور لا من زائده تبعيه ومعنيه لا لا لا من زائده يعني أصل وايا وما تفعلوا خيرا خير ايش تفسير شيءا قد ما يعلم يعلمه يعلم في جواب الشرط ملزوم وعلامه جزمه السكون ها كمفعول به الله فعله لفظ الجلاله ومهما كقول امرئ القيس كقول امرئ القيس اغرك مني ان حبك قاتلي وانك مهما تأمر القلب يفعل اغرش يعني همزه استفاما حرف استفهام غرض كي غرض فعل ماضي مبني على الفتح غره كافك غرتي كي كي او ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به فاعلك أن حبك قاتلي دعوى ان حبتي قاتلي اعرابك ان جاء وابتفعلك تاويل مصدرك فاعلكاتي الاج معنى بيتكوين واضح ترى بيت يعني اويكا اويكا كان من اويكتوم هاروس اويكتوم اويكتوي اوي مغرور كدوا خوشويستين من بوتو خوشويلا أن حبك اغرك مني أن حبك قاتل خوشويستيم خوشويستيم من بوتو لا و كل أقول... زور مشكله أن حبك قاتل خوشويستيم من وليره قاتل الوشه يوصفها ببنقوشه هيك هذا ويكا تشي چون بكردي اويكه خوشو تو يو كوجن زمان روبه عموما اويكه تو توي واليك دو مغروربي خوشو يستيكه هذا احد كان عاشخ معشوقيه الله اعلم اغرك أغرك مني أن حبك قاتل، وأنك مهما تأمر القلب يفعل، وأنك معطوف. لسأني دوم لك معطوف على أن حبك قاتل، وأنك مهما. يعني أوى توي مغرور كدوة، كتو من تخشى وتشترش وحدش يك. كي قلبي من أي كأيك سرقتوا وأنك مهما تأمر القلب يفعل مهما تأمري مهما تأمرين للمخاطبة مهما تأمرين القلب يفعل تأمري فعل الشرطة مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة القلب مفعول به يفعل يفعل او كانت يفعل جاب الشرط مجزوم وعلامه جزمه السكون ما حرك للروي للروي لاخر الحرف في البيت وانك مهما تأمر القلب يفعل في تأويل مصدر فاعل ارى ان ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان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 مهلا بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمعت وإن كنت قد أزمعت صرمي فاجملي وان كنت قد سأتك مني خليقه فسلي ثياب من ثيابك تنسلي افاطمه يعني يا فاطمه يا فاطمة يا أف... فاطمه أول لغاتة دول لغة لغة لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر أما مناداي مرخمة كيشو جريزورة أفاطمة مهلا يعني يا فاطمة مهلن لسرخوب أمها متدلل ماك نازمك وإن كنت قد أزمعت صرمي أجر على قشم لجل أبصرنيت فأجملي بوش يوجنا توزيك بتشتكي كتابي الله وان كنت قد ساءت مني خليقه اجر شتيك لمنى توي قد دو وان كنت قد ساءت مني خليقه يعني وان كنت قد ساءت خليقه مني فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي يعني با ليك جه بينا وب باحسانينك أغرك ان مني أن حبك قاتلي وانك مهما تأمر القلب يفعله المهم نعوذ بالله من الخذلان. كقول امرئ القيس ومتى كقول الآخر متى أضعي العمامة تعرفوني متى أضعي يعني متى أضع على رأس يعني علي من حرب بس عمامي حرب من كده صار تتواف كذب قمنا قلت لا بي السرب. والله وضعك اوه بي خمس سرب بي اصلي بيتك اما اخوي عجوزة الصدركي انا ابن جلا وطلاع الثناية اذا من نكر جلا جلا من جلا يجلو فعلا فعلا فعليكي ماضية وكدعا لكن سمي به وهو يزيد، كان يزيد فعل سمي به وهروها بفعله ماضي نون راءها علة أنا ابن جلا من كري جلام و وطلاع الثنايا من طلاع مبالغة في في في الطالع يعني من زور خملة أو أدم بسر الشاخ ب بوا تول الرئة وبوا كناني كاهن هاي ثنايا للشاخة أو يك فتحيك كلا بين لودك كانه الله اللي وانا سركهم يا بس الشجاعي خويك هات. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني اسم شرط جازم مبني في محل نصب ظرف زمان أضع أضع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وحرك للتخلص من التقاء الساكنين العمامه مفعل به تعريفوني تعريفوني جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون أي أمن نني نوني وقايا وكفا عليا به المهم وايانا بيتك لسحيم بن الوثيد وايانك قوله فايانا ما تعدل به الريح تنزله فايانا ما تعدل به الريح تعدل تنزل لا اقل بتن صدرك صدركي اذن اذن نعجتوا العجفاء كانت بقفرة فايانا ما تعدل به الريح تنزلي بس مره كتبوكات يان يكلك لوانا كازور لا بيت يعني نوس كي قفا بيت وضموري او اندال لاوازو بيت ما تعدل به الريح تنزله لكاتيك ارواد باب ام لا بي لا ما تعدل به الريح تنزل فايانا اسم شرط جازب مبني على الفتح في محل نصب ضرف مكان ايانا ما تعدل تعدل فعل الشرط ملزوم وعلامه جزمه السكون به جار مجرور الريح فاعل تنزل جواب الشرط ملزوم وعلامه جزمه السكون وحرك للروي ماك الزائدين فأيان ما لا يبا ماك فأيان تعدل به الريح تنزل لا يضر وإذ ماك قوله وحيث ماك قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيثما اسم شرط جازم مبني على الضم أقل ماك جاكينا. أقرب ما كيشجينا كينوا بع استقلال بي بين اسم شرط جازم مبني على السكون في في محل نصف ظرف زمان حيثما تستقم. يعني متى تستقم؟ كي تو تعدل وتسر في الطريق الواضح. الرجيم مستقيم أبوري الرجيم راس أبوري. يعني شاك بالروح ولا شاك بالبوق. حيثما تستق... تستقم يقدر لك الله نجاحا في غادر الأزمان يعني في باقي الأزمان. تو يا على شاكد بوقات تخاط تسرق حيثما تستقم يقدر فعل الشرط وجواب الشرط. واضح الحمد لله وإذ ما كقوله وإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وإنك وإنك إنك انك من أحرف المشبهة أما ترى أما إن إن انك ترى انك أما انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك انك ترى انك ترى انك ترى انك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 كابو ب ب حرف او كاته اذوك خينا منيكه ظرفه تركي يصير بكين الظرف ابي مضاف ومضاف اليه بيد ابي تقديلي كين ابي ب بيت خضر بو انك بلم رسمك شيء لو كان بكو بلكين ابيته اذماء كابو ب اذماء او كاته ابيته حرف شيء مستقل حرف شيء مستقل يعني استعد الراجح حرفا اجر كاتي خوشي هاتشي يكبو بيت استحرفا وإنك إذ ما تأتي وإنك إذ ما تأتي ما أنت امر تأتي يعني إذ ما اقر بإسم اسم بي بين أو في زمانة يعني دواء مناقشة وثمان حرفة حرف اجر بحرف بي بين الين حرف شرط جازم أو كاتم حاليني اجر باسم بي بين اسم شرط جازم مبني على السكون اقرب ايك وعرابيك اقرب ايك شو عرابي ناكن قلن اذ اسم شرط جازم او نكز نيوتو او مشهورة كاذما بيك وتي بيت ضرف بيت كابو اذ ما اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب ضرف زمان اما اقرب لين شيا بلين, شي بلين اسمع أقبلين حرف على الحرف شد جازم ما حالشينية فعل الشرط هي كامية إذ ما تأتي تأتي تأتي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف علة إذ ما تأتي فعلك أنت فعلك أنت نك أو أنت هي كل جملة كاهية إذ ما تأتي أنت ضمير مستتر ما اسم موصول اسم موصول مبنية في محل نصب مفعول به يعني تأتي الذي أنت آمر به تأتي ما أنت ما كاسم موصولة طبعا ما اسم موصولة صلي موصولي شيقلك أنت آمر به جمليك اسميه من مبتدا وخبر أنت آمر به دعا لي انت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا عامر خبر اجى جمل اسمي من انت وامر سلى موصول لا محل لها من الإعراب إذ ما تاتي ما انت عامر به تائر تجتين تلفي يعني تجد الفا يلفي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ما ألفين يعني ما وجدنا تلفي بكسر كواب جواب الشرط مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله تلفي من إياه تلفي خوشي فعلكي شي أنت تلفي أنت تجد أنت باش من إياه تأمر آتي تلفي من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به من تأمر تامر من من اياه تامر يعني من تامر اياه او كذا تلفي من اياه تامر اتيا من وثمان مفعول به مفعول به تامر اياه جملتك تامر تامر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمه أنت فعل كيتي إياه ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم لتأمر والجملة الفعلية من تأمر وإياه صلة الموصول لمن لا محل لها من الإعراب أما اتيا أظن مفعول به دون بيت أو حال لكن شي كدوى مفعول ثاني تلفي يعني تلفي من إياه تأمر آتي يعني تجد تجد المأمورة آتيا أو تجد الماموره تجد الماموره اتي يعني هاتش تجدك تخلق بك خد بك وانك اذ ما تاتي ما انت آمر به تجد من اياه تامر اتي أو كا اتوي خد بك اوي خد بك خد خلق او شتيك دواء السيما ان كمان إن ان من احرف المشبهه بالفعل كافك اسمك أي خبري النشية الجملة الشرطية في محل رفع خبر إن أما إذ ما بو وأنك قوله الناء فأصبحت الناء تأتها تستجر بها تجد أم أسلبيك عن هناك أخرتين من عجوزك يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون لو من لو لو لو يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من سيدك أيب عجوزك هي هي كتير خنائي أنا ليك ونزيق بنا هندي كزواهين بليتيك شوا بويه نه ميت هونك لحاش كم مناقشة يعني أدخلت الصباح يعني روجت كدواء فأصبحت ان تأتها ين أو هاد لهذا أو هابويت أو بوتو أو ها بس شيء أكاس مركوبك مثلا من فرس او من ابل فاصبحت انها تأتها تستجر بها تجد تجد كلا مركبيها تحت رجلك شجر فاصبحت انها تأتها تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجلك شجر بسي مركوبك ناقية وتعليف حنسين نقل كدوى إشارة من مصدركين داوى المهم أويك باسي أكاد ناقية فأصبحت أنا تأتيها أنا أنا اسم شرط جازب مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان ظرف مكان أي بنفشائهو خط الا ان انات اتيها ليد وبش السركوي تسري لولا ان يعني لهر لا يكوبش السركوي بسريا تستجر بها يعني لينزيك بي بكي تجد مركبيها تحت لكن لماذا يفعل بسر الحيوانات يتفرق يعني كيا تحت <تصفيق> ذمه والله اعلم يعني لا يمدح كما ذمه كما يمدح كما يمدح كما يمدح كما يمدح كما يمدح كما يمدح كما يمدح كما يمدح كما يمدح كما يمدح كما المهم <تصفيق> <يعني متفرق. تصفيق> هم مدحنا بيت اوان اطلوها اقلوا بيت ذمنا التمض فرس هتا ضموري ها بيت ناقر ناقر ناقر اوى يعني حال ادر لاكيب خيري كمير ذال بيت يا ابتو بيه ناقر حيواني هين الراع هتا ضموري ها بيت ناقر ضموري هزال او هين شان علامي خيرا يتيتي خيراً يا م نحن كما نبيت ف... <تصفيق> هيك فهذه الأدوات التي تجزم فعلين فهذه يعني هي الأدوات أما أو أدوات عنب كتجزم فعلين ويسمى الأول منهما شرط فعلياً كم شرط او ذو فعلة فعلياً كم شرط. طبعا أصلج لتركيب الشرطي أو يا ك. فعل الشرط فعل مضارع به فعلي جواب الشرط مضارع به او اصلي اصلا بالام خلاف اصل, أصل. خلافي يعني اكري فعل الشرط يك فعل الشرط مضارع به دون ماضي به اكري هادوك كان ماضيبن اكري هادوك كان مضارعن اكري شيء مضارع يعني اي بنيه هاد الشي اي دوستا هرشان هندي كه لهندي شي راجحت له هاد شي مضارع به هاد شي ماضي به يكم مضارع به دوام ماضي به يكم ماضي به دوام مضارع بام شعره اعتياديه اللي فهمني كان هندي كان فرق ايش انا هلا اگر دوام فعل نبه دوام فعل نبه او كيشكه يعني جواب شرط فعل نبه جمليكي اسمي ويا هر شيء كثير به مثلن فعلي جامد بيان أو أو كتئيست أو فهذه الأدوات التي تجزم فعلين ويسمى الأول ومنهما شرط ويسمى الثاني جزاء وجابة. وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفعل كي لا تصلح أجر فعل وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا، لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالف. وذلك إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية اسمية أو هرنابي صالحنية إلا أبي فائق ربتكات. ين أجر فعلي فعلك فعلها طلبي أو جامد أو منفي منفي أو جاء أو منفي بلن او ما او مقرون بقد او حرف تنفيس امانه واذا فجاء يشكو كل اخيده اي نذل يعني السين ما نحو قوله تعالى وي يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وين حرف شرط يمسسك فعل الشرط وي يمسسك يعني الله سبحانه وتعالى بخير فهو على كل شيء قدير هو ضمير منفصل مبني في محل رفع ممتدى جمله اسمية على كل شيء قدير جار مجرور متعدلقان بخبر باشا خبري شيء هو جمله اسمية ام جملة اسمية في محل جزم في محل جزم جواب الشرط جواب جزاء الشرط اخوي نابي ببيت يعني جملي جواب شرط بركوا بفائك وربت يكن بشياء ربت يكن بها او بولمنا اجفائكن نخرين واي يمسسك بخير هو رب نيل النيان ام اويا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل ان كنتم تحبون الله اتبعوني اتبعوني فعل امر طلب طلب ام طلبان في محل جزم ام جملة اتبعوني دو اعراب كدني في محل جزم فعلى الرابطه النيان ام جملة طلبيه لقل فعل الشرطة كشيه ان كنتم ان ترني انا ان ترني انا اقل منك ما لو ولد فعسى ربي عسى ربي جاءت جامده يعني فعلا درست جمليكي فعليات ابو جواب الشرط لكن جامده اي ما شبيت بشرطي شرطي اويه ابي جامد نيت ابي جامد نيت اس جامد هاتوا بفائك ربتي جمله فعليك كجامدة كلا بشيوا ذا فعل الشرط وما يفعلوا من خير فلن يكفروه من فيه رأس جمله فعليه من فيه بلن اقل من فيه بلن ابيب الربتي غربتي كين فا كين بفعل الشطه ين وما افا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب اويك خي تعالى بوي بجهشتن لدستي كافركان لا بقدي قيف في يعني ما لكان يخوين سامانا كان يخوين جهشت منهم من الكفار وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم فما رابطها ما ما يكن اسم شرط جازم افاءه فعل الشرطه ماضيه قيديني بقى ماضي بيت في محل جزم فعل الشرطه ما لينا فيها جون ما لنا فيها ولدنا نعم نعم اسم شرط جازم من من ما نا نا نا ما او جفتم ما أوجفتهم. ما افاءت مشاركه يا ماي اوجفتم لا, لا فما اوجفتم نافيه نافيه ني اه اما بس ما افاءك ما اسم شرط جازم والما وما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا افاء فعل فعل ماضيه ذو اعراب كيف خيو فعل كيف في محل جزم فعل شرطة وما أفاء الله على رسوله منهم على رسوله جار ومجرور منهم جار ومجرور على مجمع من الكفار يعني أويك أخواتي تعالى بوي بجيه هشتن لا دستي كافر كان و إيه يعني ما أوجفتم عليه يعني على المتروك يعني على الفي يعني على الفيء، فما أوجفتم على ال... على ال... على الفيء من خيل ذلك، فما أوجفتم يعني شيء، يعني ما أس... ما أسرعتم وما أجريتم خيلا ولا ناقتا، يعني إيواء شرط النكد، تعبوا يعني هنا كانت أسبق كانت تاودن وناخ كانت تاودن وشرقن أبوه يا شيء أبوه غنيمة وإز ما فيها. اما فرق يكون هذا هو مسلما من هذا أو مسلما ويقول هذا هو مسلما ويقول عليه هو مسلما ويقول هذا هو معطوف على مجرور لفظا فمجرور إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله إن يسرق فعل فقد سرق قد هات كقد هات شو ستجملي فعلي أو كاتا أبي فائك رابط بين جواب الشرط ببسيتة وبشيوة بفعل الشرطه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل من اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدى يقاتل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون في سبيل الله جار مجرور ومضاف الله لفه جلالة مضاف إليه فيقاتل فيقتل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل فيقتل حرف عطف أما فأرى بتغنيه بأجرة لوب فيقتل أو يغلب او يغلب حرف عطف ومن يقاتل فيقتل أو يغلب هميا معطوف لسر يقاتل كمجزوم يعني أجر هو كلام نجوه قرآن ان hablين ومن يقاتل في سبيل الله فسوف جملته آية توامل وكو كلام نقوله قران وتركيب كلامي توامل بدل قران شنو من يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب امانا معطوفا على مجزوم فمجزوم فيقتل مجزوم او يغلب مجزوم لكن جواب الشرط كامل نؤتيه اجرا عظيما او اجزك او جزاك لبل جمليك فعليا جمليك فعليا سوف هاتوا جزاءك دعيت على قيامتها فسوف نؤتيه اجرا عظيمة ما دام سوف هاتوا ربتي ام جمليك سوفيتها بفائك كابو إستا اگر جملك اسمي بو, يان فعلي بو فعلك طلبيب يان جامدب يان بو بلم فعلك يان بماء يان قدي لقلب يان حرف تنفيس لقلب فعلك همو أما نفائك الرابط لابد منه أبي بيض ربتي جملة شرطة كاتب بحشيوة بفعل الشرطة كب. ويجوز في الجملة الإسمية أن تقتلنا بإذا الفجائية جملي إسمي أتواني فإجنيني إذا بيني ويجوز في الجمله الاسميه ان تقترن بإذاء الفجائيه اذا فجائيه حرف وك يسكن كقوله تعالى وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم يعني خانه كار كار واسخو مقدره وخ خالقه خوان افعال يانو لا مشي اي او درناتشن تخديري او ويك شاك ويكتاك بيقراب بي. بلهم خويا سببا بما قدمت ايديهم وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون او كذا تنشي يأس اشد الياس اشد اليأس فيوتشي قنط اذا هم يقنطون اذا كلي رفجائية جملي اسمي هاتو هم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا يقنطون جمله فعليه خبر لهذا المبتدا جمله اسمي اگر هذا من ابي شيء بيت بتفاهره اتواني فانين اذاج بينين جاء اذا فجائي يعني اداتك يا حرفا بوبيو تري فجائي دبر ام اميك تعرف ان تذو هي اداه تشير الى أمر معين لم يكن المتكلم يتوقعه أداة تشير إلى أمر معين لم يكن المتكلم يتوقعه يتوقعه. بله نحو نحوا موسى عصاه فاذا هي حية تسعى. ايتو كوتشاني فردا نازلي يا فاذا هي حية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 وإذا الفجائية لا تقع في الابتداء، إذا لا تقع في الابتداء، لأن الغرض من الاتيان بها الدلالة على أن ما بعدها حصل بعد وجود ما قبلها على سبيل المفاجأة. الدلالة على أن ما بعدها. حصل بعد وجود ما قبلها على سبيل المفاجاه ومعناها الحال لا الاستقبال لا الاستقبال وألقى موسى عصاه فاذا هي قالوا ليره يعني اوني ابليدوا عي ابيت اواه يعني اجلى معنا هي, هي اجنحوا اذا هوشي حرفه الى هنا وصلى الله على محمد